فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وَمَا كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن اتَّخِذَ لَهُ وَلَّتَخَذْنَاهُ لِلَّدُنَّا لَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نُقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ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 دُونَ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَسَلْنا مِن قَبْلِكَمِرْ من وَسُولٍ إِلَّا نُحِي إْ إِلَّا نُحي إلَيْهِأَهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَناَ فَعبُدُون وَقالَاُ التَّخَضَر وَحْمَن وَلَدَا بحانَهُ بَعباد مكَْمون لا يَسقونهُ بالِالقَونِ وَهُ بأَمرِه عمللون يعلم ماَا بَ أيديهِم وَما خلَفَهُم وَلا يَشفَعونَ إَِّ لمَ نِرتَض وَلا يَشفَعونَ إِلَّا لم نِتَضَاوهُم منِن خَشيَتِه مشقون وَما يَقولُل مِهُم إّ إهُ مِدونُونه فَذ ذلك نجزيه جهنم فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففطعناهما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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن فَإِنَّمَا التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كنتم لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَةً مِّنَ الْأَجَلِ لَكَانُوا يَوْمَئِذٍ جَسِيعًا وَلَٰكِنَّهُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَن يُعَذِّبَ إِلَّا بِذَنبِهِ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وَلووط آتَينَاهُ حُكمَ وَعِلمَم وَنَججينَاهُ منِن القَرَة التي كَ التععملُ الْ الخَب إِهُ كانَانوا قَوْمَ سَْء فَاسِقين وَأَدَخَلْناهُ فيِي رَرحْمَتِناَا إِهُ مِن الصالحين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 لَيَمَنَنَنَّ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ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 انهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنوا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك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 فَجنا لَ وََجَّينهُ منِن الغَّ وَوكذَكَ نُ ج المُؤننين وَوزكَريا إذناذا رَبهُ رَبّ لا تَذرني فرد ربّ لا تذَرني فردَ وَأَ تَ خَيْرٌ الوارالثين فَسجَذنا لَهُ وَهَابن لَ يَحييا وَصلَحناَا لَ زَوج إنهم كانَوا يصارعونَ في الخيير وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إن هذه وَ تكُم أَُّ تَ وَاحِدَةَ وَأَن رَبّكُمْ فَبُدُون وَتَقَطَّعُ أَمرَهُ بَيْنَهُ كُنّ إلين راجعون فَمَي عملل مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُؤمنِنون فَل كُفْرانَ ل فلا كفرانا لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلاكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب ينسلون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 حَصَبَ جَهَنَّمَ مَن أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 تمتعدون يوما نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا انا كنا فاعلين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 وترى الأرض هامدة وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وان 119-وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 110-ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامه ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 125-يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره رَب مِ فهلَِس المَوول وَلَ بأس العشير إِ اللهَّ يُدخِل الذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالحاتِ جّات.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 فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 الَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِن حَدِيدٍ كلما اردت ان يخرج منها من غم اعيد فيها اعيد فيها وتذوق عذاب الحريق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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مَكَانَ البيت, وإذ لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي مَكَانَ وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من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 حَنَفَ آلِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 ثُمَّ نَحْنُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ دَهْنَةِ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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من بيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعا لهدمد صوامع وبيعون وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله نينصرهم ان الله لقوي عزيز الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فكَأَم مِنْ قَريَةٍ أَهلَتْناَاهَا وَهِيَظَالِم فَهِيي خاَويَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا وَبِئرٍ معََّّلَهاَا وَبِئرٍ وَعَقّلَة وَقَصْرٍ مشيد أَفَلَم يَيسيروا فيِي الأرْرض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلوبُ يعَقِونَ بِهَا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 الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اولائك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك مرسولا ولا نذير الا اذا تمنا الا اذا تمنا الق الشيطان في امنيته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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به, به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه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 الذيذينَ كَفَر وَكَذذَّبوا بِآياتنَ فَأولائِكَ لَهُمْ عَذاَابُ مُهين وََّذينَه جَروا فِي سَبيل اللَّهِثُمَّ قُتِلُ أَوْماتُ لَا يَررزُقََّهُم اللَّ لا يَعزُقََّهُم اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذَلِكَ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن يَطْعَى عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاذلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم أن الله يعلم ما بالسماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وَيابُونَ مِن دُون اللهِ مَا لَم يُلََزِل بهِه سُقونَم وما وَماَا لَسَدهُم بيلْ وَماَا لِّودِ مِينَ مِن النَّصيل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 النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه مِنْ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حَقَّ قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع وصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اكعوا واسجدوا وعبدو ربكم وعبدو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التَّوَاهَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عليكم